إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين آمين ويسلونك عند القرنين كل ساعة عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حميئة ووجد عندها قرما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تستخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وعما من آمن وامر صالحا فله جزاء للحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أكبر سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلو على قوم لم نجعل لهم من دونها سطرا كذلك وقد حقنا بما لديه خبرا ثم أتباع شبابا حتى عذا بلغ بين السدين وجد من بينهما قوما لا يكادون لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذو الق قالوا يا ذو القرنين إنا عذوج ومأجوج مفسدون في الأرض لك خرج فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال لما مكنني فيه ربي خير فاعلون لي بقوه اجعل بينكم وبينهم رجما اتوني زبر الحديد حتى اذا شاوى بين الصدفتين قال ان فقوا حتى اذا جعلهم نار قال اسوني أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ أَفَيَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ۚ أَلَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ الْمُقَدَّسِ أَنَّ الْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ قَالَ بَلْ ṛَأْفَأَتُونِي بِهِ ۖ قَالُوا وَعَرَضْنَا جَهَلَّمَ يَوْمَيْذٍ لِلْكَابِرِينَ أَرْضَاهِ فَالَّذِينَ كَانَتَ عَيْنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَشْتَقِيعُونَ سَمْعَانِ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر <تصفيق>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 هل ننبيكم بالأخسرين أأمالا للذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسدون أنهم يحسدون صنعا فحسب الذين كبروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء إنا أتدنى جهنم للكابدين نزلا قل هل ننبيكم بالأخسرين أأمالا الذين ضل شعرهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أن لهم يحسنون صنا أولئك الذين تغروا بآيات ربهم ولقائه فحفظت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمموا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات رجل جوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر إجادا لكلمات ربي لنفج البحر قبل أن تنهج كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحدا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل أملا صالحا ولا يشرف بإبادة ربه أحدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 ورحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خذيا قال رب إني وهن الأرض مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدؤائك رب شقيا وإني خذت الموالي من ورائي وكانت مرأتي آقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آلي أقوب وجعله رب رضيا يا جكري يا إنا نبشرك بهلام اسمه يحيى لنجأ له من قبل سميا قال رب أنا يكون لي غلام وكان في امرأتي آقرا وقد بلغس من الكبر قالت ذلك قال ربك هو علي هينوا وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال شويا فخرج على قوله من المحراب فأحى إليهم أن سبقوا بكرة يا يحيا خذ الكتاب بقوة وآتيناه التقم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبران بوالديه ولم يكن جبارا أصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعد حيا واذكر في الكتاب مرهمين انتبذت من أهلها مكانا شرطيا فاستخذت من دونه شجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا شويا قالت إني أعود بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما عن رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكونني غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا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 فاجا المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبلها لا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل لك قد جعل ربك تحتك سريريا وهز إليك بجذع النخلة تشافط عليك رطبا من جنيا فقول وشربي وقد أنغْن فما تن إن من البشر حًا فقول إنين غبت لل الرحمان صما فقول إندي لغبت للحم صوما هل أكلّم اليوم إسيية. فأثبت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فرييا يا اخت هارون ما كان ابوك امرا وما كانت امك بكبا وما كانت امك بغيا فاشارت اليه قالوا كيف نكلم فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي قديا قال اني عبد الله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 فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهدهم عظيم أسمع بهم ورصد يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في الضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلته وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون الله أكبر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 يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن أصيا يا أبت لا تعبد يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال غاغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئل لم تنتهي لأغزمنك وهجرني منيا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتذلكم وما تدعون من دون الله وأدعوا ربي أساء لا أكون بدؤاء ربي شقيا فلما اعتذلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويأقوب وقل لن جعلنا نبيا وأهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم نسان صدق أليا واذكر في الكتاب موسى كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطول الأيمن وقربناه نبيا وأهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا الله أكبر الله أكبر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 واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان قادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يعمر أهله بالصلاة والزكاة وكان إن ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكان الأليا أولئك الذين أنأم الله عليهم من النبيين من ذرية إبراهيم ومن من حملنا من أولئك الذين أنأم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن من حملنا مألوش ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبنا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا الله اكبر الله اكبر الله اكبر, أكبر فطلب من ناسهم خلء الاضاء الصلاه وسبا الشهوات فشوف يلقون غيا إسلاما ثاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عبد التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده معتيا لا يسمعون فيها له إلا سلامه ولهم رزقهم فيها بخرة وعشيا تلك الجنة التي نورد من عبادنا من كان تقيا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 وما نتنزل إلا بأمن ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده وصبر عبادته حل تألم له سميا ويقول الإنسان أي لا ما ميت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أن ما خلقناه من قبل ولم يكن فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ أَنَّهُمْ شَيَاطِينُكُمْ مَلَنُصْدِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ دُثِيًّا ثُمَّ لَنَنظِرَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى طَغْمَائِهَا ثُمَّ لَنَحْشُرَنَّهُمْ عَلَىٰ بِلَالِ دِينِهِمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِّيًّا وَإِن مِّنكُم إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَسْبًا مَّقْضِيًّا ثم ننجل الذين استقوا نذر الظالمين فيها جزيا الله, الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ماله يوم الدين إياك نأبد وإياك نشعر إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المظلوب عليهم ولا الظالين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خجر مقابا وأحسن نبيا وكم أهلفنا قبلهم من قبل هم أحسنوا ذاتا كل من كان في الضلال من كان في الله الرحمن متى حتى اذا راوا ما ينؤون انم الاباء وان الساعه فسيعلمون من هو شطرهم فكانوا اضعه ذنبا ويزيد الله الذين اهتدوا هدا والباقيات صالحات خير عند ربك ثوابا وخيرا مرتكا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 وَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَوْمُ سَيَنَّ مَالًا لو وَوَلَدًا أطلع الضيباء اتخذ عند الرحمن أهدًا كلا سنبثه ما يقول ونمض له من العذاب مدًا ونبثه ما يقول ويأتينا فردًا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم إجًا كلا سيبطرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدًا ألم تر أن أرسل الشياطين على الكافرين تأزهم أهدا فلا تعجل عليهم إنما نعذ لهم عدا يوم نشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يرتكون الشبعات إلا من اتخذ عند الرحمن أهدا الله أكبر الله أكبر. أكبر. الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نأبد وإياك نشتغين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذي من عليهم غير المغضوب عليهم غير الضال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا لدا ككاد السماوات يتفطرن منه وتنشف الأرض وتقف الجبال هدا أنزعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ وليد ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن أبدا لقد أحصاهم وأدهم عدا وكلهم آته يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وأملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن مددا فإنما يستغنأه بنسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما مددا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هل تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ إِكْزًا الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله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 وَإِن تَجْهَفْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُتُبٌ إِنِّي لَأَرَىٰ آل نَارًا وقال لأهلهم خذوا اني انستنا ولعلني اتيكم منها بخبر او لعلني اتيكم منها لعلني اتيكم اذ قال لأهلهم خذوا اني انستنا اذ رانا فقال لأهلهم خذوا اني انستنا ولعلني لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هزا فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخنعن عليك إنك بالواد المقدس قواه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 قال لقد آتيت سؤالك يا موسى الله أكبر الله هو الحكم الله هو القدر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين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 وَلَقَدْمَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ إذ إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى أَنِ اقْذِفِيهِ فِي الدَّابَّةِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ بَلْ يُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوٌّ لَّهُ وَعَدُوٌّ لَّكَ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ على عيني إذن هي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفنه فرجع فرجعناك إلى أمك كيف قر عينها ولا تحزن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 كُرُومٌ وَرَعَاءُ أَنْعَامِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى اللَّهُ أَكْبَرُ, الله أكبر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 وَأَيِّ الْمَوْضِعِ عَلَيْهِ الْغَضَبُ وَالْعَذَابُ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ فَاجَعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوَى قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الدِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَنَّا سُبُحًا فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمْعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَاهُ قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوا قالوا إن هذا من ساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بتحرهما بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُفْلَى فَاجْمَعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ امْسُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى اللهُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أكبر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 قال آنَنتُمْ لَ خَغِلَ أن آذَنَ للَكمُم إنهُ لَ بعُكُم الذي عََّمَكُم الصِحرُ فَلَ غَطِعًَاَّأَذَكُمْ وَجُلَكُم مِن خلِاف فَلَ غَطِعًا أيذَكُمْ وَجُلَكُم مِن خلِلَكِ وَلَ أُخَلّبًا لكُم فِي دُدُوعيد النَّخْلِ وَلَ تَعل أَشَدُّ عَابَو وَأَبَق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 إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يَأْتِهِ مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار قالدين فيها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 وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ وَمَا أَعْجَلَكَ أَمْرُ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَهُمْ أَلَا إِعْلاهَ أَتَرَىٰ وَعجلتَ إِلَيَّ رَبِّي تَرْضَىٰ قَالَ فَإِنَّ قَدَفَتَ لِقَوْمِكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ وَذَكَرَ أَسَفَهُ قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ وَذَكَرَ أَسَفَهُ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ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 والذين ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم به وان ربكم رحمن فاتبعوني واطيعوا امري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 وَمَنْ يَعْبُدْ إِلَّا إِلَٰهَكَ الَّذِي وَلَتْ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسَفَنَّهُ فِي الْيَمِّ مِنَ الْأَسْفَلِ إِنَّمَا إِلَٰهُكُمْ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كل شيء علما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 وَإِرَمَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَالضَّالِّينَ كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا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 نَحْنُ أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسكها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا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 يَا نَعْمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا وَعَلَى الْأَجْدُرِّ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ غِلًّا فَمَنْ أَمِنَ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ الْهَمَّ وَلَا الْهَمَّ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 وَُ فَنس وَلَ جِد لَ عزم وَإذقُلنا للِمَلاائكَ تِسجد له وَإذقُلنا للِمَلا إكَ تِسجد لآدمَمَ فَسَجد إلاا إابسبَ فَقُ ي آدَمُ إِ هذا عدك وَ فَقُلنا يا آدَمُ إِ هذا عدون وكُل زَوْجٍ كَفَى لا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّمَا لَكَ أَن تَدْخُلَهَا وَلَا تَغْرَا وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَى فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا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 قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه أَشَدُّ الآخرة أشد وأبقى الله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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين آمين آمين آمين أفلم يهجلهم كم أهلتنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولن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 ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنستنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وَمُرُ أَهْلَكَ بِص الصَّلَاتِ وَصطَابِعَلَْهَا ل نَتَّنكَ لِزقًَا نحْنُ نَذُقُكَ وَعَافِبَةُ للتَّقُوى وَقوا لَ ل يَأتِناَا بِآيَةٍ مِ رَبِّه أَلَ تَأتِهِمْ بَلَةُ مَا فيِي الصّحُ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 بحسم ربك الأعلى الذي خلق فسواه والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غتاء أحواه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يغفى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 الله لمن حميده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله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 عليكم الله. السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم, الله. السلام عليكم الله الله أكبر. الله, أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر بسم الله اللهم اهدنا في من هديه وعافنا في من عافيه وتولنا في من توليه وبارك لنا في ما أعطيه وقنا شر ما قضيه فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديه ولا يدل من هو عليك تبارك ربنا وتعاليه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 ونعوذ بك من سفطك ومن النار اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعرمتك أن نغتال من تحكنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها ضقها وجلها أولها وآخرها على نيتها وسرها اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خذي الدنيا وعذاب الآخرة <س1> اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه, حسنة, وفي الآخرة حسنة اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو العفو فاعف عنا اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا انت خالق القاء وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح إمتنا وولاة, وولاة أمورنا واجعل ولاياتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم, اللهم أحزن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اللهم لكل اخواننا المسلمين في كل مكان اللهم كلهم ناصرا ومعينا اللهم كلهم ناصرا ومعينا اللهم كلهم ناصرا ومعينا اللهم كلهم ناصرا ومعينا اللهم كلهم عيدا وظهيرا اللهم كلهم معيذا وظهيرا اللهم كلهم معيذا وظهيرا اللهم من جوع واننمهم من خوف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 اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصل ثناء عليك أنت كما أخليت على نفسك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلّت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميذ مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما قاركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين إِنَّكَ حميد مَّجِيدٌ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا الله أكبر الله الله أكبر